قلبي لا تغيب قد أصبح الحال من بعدك صعب يا نور عيني قلبي لا تغيب قد أصبح الحال من بعدك صعب لا تخسر احلام قلبي يا حبيب لا تخسر احلام قلبي يا حبيب خلوني جرب يتمنى لقاك يا زين يا زين لا تتبع هوات والقلمة جروح يتمنى لقاك تخسر جمالك حبك من جمالك تخسر جمالك حبك من جمالك ونظرة خلت القاسي يدوم ما حجز والله ما حجز والله علم الغيوم، ونظرة خلت القاسي يدوم ونظرة أول ففاتح القلوب ونظرة أول ففاتح القلوب